وَلَقَدْ رَأَيْنَا لِجَهَنَّمَ مَكَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ هِ الأثم أُلحُسْمَا فَدُِوه بِهَا وَلََو ينَ يُْحِدونَ فيِي أَثْمائِهِ سَجِزَونَ مَا كانَوا يَمون وَمَِّن خَلَقُنا أَُّتُ يحدُونَ منِحقَقْتِ وَب عزلون وََّذِينَ كََّغُ بِ آياسِن سَنَستَدجون مِن حَيْثُ لاَا يَعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ تَأْيِيدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَالِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ خَلْقَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ ويكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في صغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو